يُرسلُ عليكمَ شواذٌ من النارِ ونُحاسٌ فلا تنتصرانِ فَبِأي آلٍ رَبِّكُمَا تكذبانَ فإذا شَقَّت السَّمَاءُ فَكَانَت وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَبِأي آلٍ رَبِّكُمَا تكذبانَ فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُسْأَلُ عَن ذَبِهِ إِن سُوَ وَلَا جَانُ فَبِأي آلٍ رَبِّكُمَا تكذبانَ